في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل وهذا الباب يتعلق به مسألة علمية مهمة أحب أن ننبه عليها قبل الدخول في شرح هذا الحديث وذلك أن حسن المعاشرة مع الأهل معناها أن يستعمل الرجل أخلاقا معينة مع مرأته في بيته وهذا يدل أو يؤدي إلى حسن العشرة بين الزوجين فأن تستعمل المرأة كذلك أدابا مع زوجها في بيتها لكن ليس بالبرورة إذا استعمل الرجل حسن المعاشرة مع المرأة أن يستقر البيت وليس بالبرورة إذا استعملت المرأة حسن المعاشرة مع زوجها أن يستقر البيت فاستعمال حسن المعاشرة شرط في استقرار الحياة ودوامها ولكن لابد من انتفاء المانع فإذا وجد المانع لم يصلح فلا بد من وجود الشرط وانتفاء المانع وهذه مسألة مهمة بل لو قال قائل إنها تدخل في كل باب من أبواب العلم أن يكن مقصرة ليس معلقا بهذا الباب فحسب وأضرب لذلك مثالا أو مثالين ثم أدلف إلى أمثلة الباب من أشهر الأمثلة على هذا الدعاء والدعاء جعله الله عز وجل سببا في تحصيل مراد العدل بل جعله الله عز وجل سببا في إيقاف القدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء ولأهمية الدعاء كان بعض أهل العلم يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء الله كم من مملكة دامت بدعوة وكم من مملكة زالت بدعوة والذي يطالع كتاب الله عز وجل لا يرى الإصابات العامة التي ابتلى الله بها أهل الكفر إلا عقيب دعاء الأنبياء فالدعاء له أهمية كبيرة وهو سبب موصول بين الله وبين العبد كثير من الناس لا يتعلقون بهذا الباب بل لو قيل إن هذا الباب أضعف الأبواب عند العبد لم يكن المرء مقصرا أضعفوا أبواب الأسباب عند العد باب الدعاء مع أنه أقواها عند الله عز وجل وخل ذلك مثالا فاضحا فاضحا بالفاء واضحا بالواوي بعض الأمراض التي يتكلم عليها جهلة الأطباء فيرون أن ألا شفاء لها كأمراض السرطان مثلا أو تلي في الكبد فإذا ذهب المريض إلى طبيب فقال له إنك مريض بالسلطان ينهار المريض وأهله لماذا؟ لأنهم يعلمون أن باب الأسباب يغلق ولو قال قائل لهؤلاء ألا تبع الله عز وجل فيرفع البلاء عن عبده كأنك تكلم صما بكما عميا لا يعقلون لأنهم لا يتصورون أن الدعاء يرفع البلية أيقنوا أنه سيموت أنا لدعوة أن تفرج هذا الكرب لهذا لا يجابون وهذه مصيبة عظيمة لماذا؟ لوجود المانع قلبك يسيء الظن بربه والله عز وجل يقول كما في الحديث الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء وأنت تظن أن الصراطان لا يرفعه الدعاء فمتى يستجيب الله لك فلا بد من وجود الشر وانتفاء المانع كثير من الناس لأنهم لم يجمعوا هذا الجمع دعوا فلم يستجب لهم فتركوا الدعاء بالكلية فقلما ما يلجأ إليه المرء إلا مضطرا وقد نبه نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه القاعدة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 وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فبين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن تحقق شروط الإجابة لا يكفي وحده بل بد من زوال المانع كثير من الناس يقرون قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ذنوني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له فيدعو ولا يستجاب فلا يبحث عن المانع ولكن يفقد الثقة في هذا الدعاء فيدعو ويظن أن هذه الكلمات يتبرك بها وإن كأن نبينا عليه الصلاة والسلام خدعنا وهو الصادق البار هذا شرط أيها الإخوة لكن هناك مانع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يطيل السفر والسفر أحد أسباب إجابة الدعاء كما في الحديث الصحيح ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجبات. لا شك فيهن فلماذا يدعو المسافر ولا يستجاب يفقد الثقة في هذا الحديث والمشكلة ليست في الحديث أنت مسافر أي وجد معك الشر فهل هناك مانع فتخلف الدعاء قد يكون لانتفاء الشر وقد يكون لوجود المانع يطيل السفر أشعة أغبر وأفضل ما يتقرب العبد به إلى الله عز وجل الفقر والحاجة أما لبوس الكبر فهذه بلية عظيمة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن كان قبلكم يسير ورجل جمته أعجبته خلته إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة فالأشعة الأغبر ضعيف بين الناس لا يؤبه له والله عز وجل مع كل ضعيف وفي الحديث الصحيح أهل الجنة الضعيف الذي لا زبر له وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة فقال الشعث رؤوسهم الدنسة ثيابهم المدفعون بالأبواب فهذا أشعث أخبر مسكين يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يمد ودي الاسلام هذا شرط وهذا شرط من وجهين الوجه الأول أن رفع اليد إلى الله عز وجل مظنة الإجابة كما في حديث سلمان ورؤية مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع عليه أحدكما يديه أن يردهما صفرا خائبتين لبعض بني آدم إذا قال له أحن أعطيني ومد يده يستحي فالله أعظم حياء منا ثم يمد له إلى السماء إشارة إلى إقراره بالعلوم وهذه عقيدة والله عز وجل يحب أصحاب العقائد الذين يصفونه بالأسماء الحسن والصفات العلى وهذه من الأدلة التي دونها الطلب في باب الأدلة التي يستدل بها على إثبات العلوم فالنبي يقول يمد له إلى السماء يا رب يبأين ربه فإذ باين أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون الله في كل مكان فهذا باينهم في هذه العقيدة فإذ كان على عقيدة صحيحة فالله يحبه قول العبد يا رب يا رب فهذا فيه إقرار بالعدو والإقرار بأسماء الله وصفاته مما يحبه الله عز وجل كما في حديث للصحابي الذي كان إذا صلى ختم يقول هو الله أحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يصنع ذلك فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن في هذا الحديث من الأدلة على أنه يستحب للمرء أن يقرأ بالآيات التي فيها الأسماء والصفات وقوله يا ربي يا رب تكرار الدعاء والإلحاه فيه من أبواب الإجابة في حديث حسنه أبو عيسى إن الله يحب الملحين في الدعاء فهذه أربعة شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ذكر موانع من الإجابة فقال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذ بالحرام فأن يستجاب لذلك أن يستجاب له أي كل شر في مقابله مانع وقد أشار إلى هذا المعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن زيادة بن أبيه قال لبن عمر ألا تدعو الله لي فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة يعني يقول دعائي لك وإن كان شرطا في الإجابة لكن هناك مانع كنت واليا وكنت تأكل أموال الناس فأشار بعمر أيضا إلى مانع من موانع الإجابة وقال هذا زجرا لهذا الرجل أو الوالي الذي كان يأكل أموال الناس فالشرط جزء من تحقق المراد لكن لا بد أن ينتفي المانع ففي هذا الموضوع استعمال الرجل حسن المعاشرة شرط لكن ممكن يوجد مانع من كراهية الرجل لمرأته أو المرأة لزوجها فلا يصلح هذا الشرط في تحقيق المراد من دوام العشرة وإتلافها كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة رضي الله عنها كانت جارية فعتقت وكان زوجها عبدا والعبد أسود فكانت لا تحبه فراهما النبي عليه الصلاة والسلام يوما ومغيث يسير خلف بريرة رضي الله عنها وهو يبكي ودموعه تتحذر من على لحياته فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعتيه فأبت هذه المرأة أن ترجع له فهذا الرجل الذي يسير خلف مرأته يبكي في الشوارع لا شك أنه يحبها وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا فقال ابن عباس ألا تعجبون من حب مغيث بريرة وبغضي بريرة مغيثا فالذي يبكي ودموعه تسيل على خده بين الناس لا شك أنه إذا خلى بمرأته لا طفها بكل ما يستطيع من القول والفعل ونحو هذا لكن لماذا لم يفلح لأن بريرة تبغضه فإن وجد الشر من تحبب الرجل لمرأته وملاعبتها ومداعبتها ونحو هذا ولو استعمل كل كلمات الدنيا وكل الأفعال الحسنة لكن لم تفلح الحياة لماذا لأن البغض موجود في قلب مرأته فوجد الشر ولكن وجد المانع فحينئذ لم تدم الحياة بينهما وطلق مغيث رضي الله عنه بريرة رضي الله عنها وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتر عليه حديقته قالت نعم فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا فقول فاطمة رضي الله عنها ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين إشارة إلى حسن معاشرته وإلا لعتبت عليه في خلقه أو دينه لكن لماذا نفرت المرأة وأبت استمرار الحياة معه لأنها كانت تكرهه لأنه كان دميما رضي الله عنها فقالت إني أكره الكفر في الإسلام فقال بعض أهل العلم إنما أرادت كفر الإحسان وكفر العشير وأنها لا تستطيع أن تقوم بما أوجبه الله عز وجل علي من حسن التبعل لزوجها وقال بعضهم بل ربما كفرت بالله عز وجل فرارا منه وعلى أي فهذا الشرط الموجود مع وجود المانع في قلب المرأة لم تدم الحياة بينهما فليس كل شراك بين زوجين يكون أحدهما بالتالي مقصرا في حسن عشر أو كلاهما بل قد يحسن الرجل ثم لا تدوم الحياة وقد تحسن المرأة ثم لا تدوم الحياة فكم من مرأة تحب زوجها وهو لا يحبها وكم من رجل يحب مرأته وهي لا تحبه فالمقصود في هذه القاعدة أن يكون المرء على بينة وأن يحكم على الناس وبين الناس بالقسط والعتر فهذه القاعدة التي نشرحها ان شاء الله تبارك تعالى طوال الشهر هو باب حسن المعاشرة فهذا باب وجود الشرط أما الموانع الأخرى فالله عز وجل قد لا تدوم الحياة بسبب من أسباب الموانع من الموانع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في باب الدعاء للباب ذا الحقيقة اللي الانسان كان يحب أن يفرد له كلام طويلا ذا بالدعاء خصة فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في صعيه مسلم ثلاثة موانا من موانع الإجابة فقال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قالوا وما لاستعجال يا رسول الله قال يقول قد دعوت قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجاب لي فالنبي ذكر ثلاثة شروط أخرى غير الشرط الذي ذكره في حديث أبي ريره هو أكل الحرام ولبس الحرام نحو هذا إذا دع المرء بإثم فهذا لا يستجاب له وإذا دع بقفعة رحم لا يستجاب له وإذا استعجل وترك الدعاء أيضا لا يستجاب له وهذه النكتة معلقة بالتوحيد يعني المرء إذا دعا فإنما هو سائل والسائل على باب الرجاء ليس هو آمر إنما هو سائل فلو كنت كلما دعوت أجبك لكنت آمرا فالله عز وجل لأنه هو الآمر وأنت عبد زليل إنما أنت سائل الراجل تدعو فقد يستجيب وقد يؤخر وقد لا يستجيب لكن لا تدعو ربك كأنك سيد آمر إذا قلت فعل هذه بنية عظيمة توجد عند كثير من الناس يدعو دعاء الأمراء كما يخاطب العبد جواريه يقول تعالى فيأتي إذا قلت لله الله مرفع دائي فأنت لست آمرا أنت راجب والله يجيبك بحكمته وعلمه ورحمته فقد يؤخر الشفاء لرحمته بك فليس مأمورا ولكنه سيد آمر فالأخير الإجابة لتحقق التوحيد عشان يعرف العبد منزلة فبعض الناس يستحسرون ويدعون الدعاء لأنه يريد الإجابة الفورية فإذا لم يجب ظن أن الله لن يستجيب له وإن الموانع محققة فيفر ولكن تحقق المانع ثبوته أو زواله لا يعني الإجابة الفورية فإذا تأخرت الإجابة ظن أن هناك موانع من موانع الإجابة فاستحصى لا ترك الدعاء ويكون المانع هو هذا الاستعجال الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا من الموانع أيضا المعلقة بهذا الباب ألا يدعو المرء لا عند الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء فكثير من الناس إذا لم تلم به بلية في جسده أو في ماله فلا يدعو إذا حتى إذا دعا اللهم اغفر لي أو اعطني دعاء ليس فيه خشوع ولا خضوع ولا شيء كانه أذكار أو كلمات رددها لا يدعو دعاء السائل الملح المستغيف المستجير المضطر فحينئذ إذا وقع في البلية فدع لا يستجاب له ولكن من أراد أن يستجيب الله له فليكن دائما على باب الرجاء فهذا عبد لا يستعجل لأنه ملح بصفة دائمة والذي يتأمل عامة أدعية النبي عليه الصلاة أو الصلوات كلها أدعية أدعية كثيرة فعلى العبد أن يجعل لسانه دائما بالذكر دائما بالدعاء فإذا أدمن الدعاء في الرخاء فرج الله عز وجل عنه في الشدة ومن الموانع أيضا القدر وما معنى القدر إذا دع العبد ربه بما قدر له أن يقع له يعني مثلا مريم ابنة عمران الصديقة لو كانت ظلت تقول اللهم زوجني رجلا صالحا تجاب؟ لا تجاب لأن الله قدر أن لا تتزوج فالله عز وجل إذا قضى بحكمته للعبد قضاءا هو خير له مما يريد لا يجاب لأن الله عز وجل ادخر له ما هو خير مما يريد فهذا الباب باب واسع يلج العبد فيه بشرط ومانع زائل وإلا لا يستجاب له كما قال الله عز وجل من جملة الموانع وذكر الشروط ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين فالدعاء على صفة التضرع شرط فاذا اغفله كان هذا ما نعم كثير من الناس مثلا اذا دع الخطيب في يوم الجمعة لا سيما اذا كان ملتزما بهذا الادب وهذا الشرط المذكور في الاية يبقى الله ما قلنا ذنوبنا يبقى يضع المنديل في جيبه يشمر داخل دورة المية يقف فأين تضرع هذا والذي يفعل هذا والخطيب على الممر طبط طبعا طبط الأجر جمعته لأنه من نس الحصى فقد لغى لا يتحرك المرء من مكانه إلا إذا انتهى الخطيبه من الدعاء يوم الجمعة نحن نعلم أن كثيرا من المنتسبين إلى السنة يبتدعون في دعاهم الجمعة إذا شيخ مشهور والناس آمين بصوت عالي يفضل يدعو الله بدعاء ممقوت كإنه آمر صارخ والذين لا يعقلون يصرخون بالتأمين فلا ترى المسجد إلا غاصا بالبدع وهم يظنون أنهم يحسنون عملا فسبحان الله ما أغرب السنة وأهلها إذا إنسان اغفر لنا ذنوبنا هذا يقال لله عز وجل هل داراجي سائل هل هذا شحات؟ هل يقال هذا للملوك؟ ولكن الجميع آمين فيزداد هو من علو صوته ويزدادون من النعيق هو ده أدب الدعاء أدعو ربكم تضرعا وخفيا خفيا لأن فيه آداب منها الإقرار بسمع الله الواسع فما حاجة العبد أن يقول يا رب والله يسمعه لو قال يا رب ما حاجته والنبي يقول للصحابة اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا لما اكتفع الصوت أتدعو غائبا أتدعو أصم ثم الذي تدعوه أليس ملكا ومخاطبة الملوك لها آداب لوحد دخل بأوراق عند أي مدير يصرخ بطلباته أم الصوت إنه لا يحب المعتدين فهذا نوع من الاعتداء في الدعاء فلكل مقام مقال لسانه هو الناس يوم الجمعة يخاطب الناس فهو كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم على صوته وحمر وجهه لنخاطب الناس فإذا جاء إلى الدعاء فإنما يخاطب الرب فلا يليق أن يخاطب الرب بصوت مرتفع ولا يجهر لا هو ولا المأمومون ولكن لغلبة الجهل بالسنة سرطة ترى هذا عاما حتى مع المنتسبين إلى السنة والدعين إليه وهذه مخالفة صريحة لقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين وقد أنكر النبي على الصحابة رفع الصوت فهذا من أعظم الموانع ولو تدبر المرء هذا الكلام لعلم أنه من أقبح شيء أن يستقبل الله عز وجل كأن الإنسان آمر آمرا كانه يصرخ في الله إن إظهار الحاجة تكون بالمسكنة لا برفع الصوت متى رأيت مسكينا أراد أن يظهر حاجته لغني فصرخ في وجهه وقال لا أجد طعاما لا أجد شرابا هذا يليق لا يليق إنما كلما أخفى الصوت كلما كان أقرب إلى قلب هذا الغني فالله عز وجل كلما أخفت المرء صوته في الدعاء كلما كان أقرب إلى الإجابة كلما كان سرا كان أقرب من الجهل حتى في عمة الأزكار حتى في قراءة القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يسر القراءة كالذي يسر الصدق والذي يجهر بالقراءة كالذي يجهر بالصدق كلما أخفت المرء صوته اعترف لله بأسمائه وصفاته ولزم لبوس الأدب لكن هذا الذي تراه من ارتفاع الصوت في الدعاء مخالف للسنة وهو باب من أبواب رد الدعاء على صاحبه أيا كان صاحبه لأن النبي أنكر على أصحابه رضوان الله عليهم فإذن هذا الباب أيها الأخوة باب مهم جدا وسنمضي فيه إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر بعض الأمثلة في بعض المسائل الإعلمية الدقيقة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا إياكم بما سمعتم ونجعله في ميزان الحسنات ونتجاوز به عن الزلات لأنه ولي ذلك والقال